وَمَا كُنْتَ جَانِبَ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ نا كِنَّا نَشَاءُ نَفْعَلُ فَتَوَلَّى عَلَيْهِمُ الْعُمَمُ وَمَا كُنْتَ ما هي ناس سمعا منهم اياتنا إذ ناذينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما بِذِكْرٍ عَلَّهُمْ مَيَسَّرَ كُرُون وَنُنَاءَ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا دولا أرسلت إلينا رسولا tapi a أن تال أنأَ يَك قُر بِماَا أُوتوسَِّ قَلوا قوسح ق تَ غَاأَ ل بِكُريل كَ قل فأتوا بكتاب بَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ